وتولى فأنذرتمن رتل الضم لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى وسَيُجَنَّبُهُ الأَدْقَى الَّذي يُؤتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عنده مِن نَعْمَةٍ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلام ولسوف يرضى